الوحدة الأولى الدرس الأول الأماكن التاريخية والصياحية واحد استمع إلى العبارات بأعدها مسرح أسباندوس أسوار ديار بكر متحف غوريم المفتوح جبل نمرود أفس بحيرة الأسماك متحف مولانا مسجد السليمية مسجد ألو